بسم الله الرحمن الرحيم وضحى والليل إذا سجى نا ودعك ربك وما قلى Why it would ان يجبك يتيما فاو وجدك قلنا فهره ووجدك, ووجدك عا بَأَمَنَ يَتِيمًا فَلَن تَطَأَمَ وَأَنَّ الذَّائِلَ فَلَن تَنهَر وَأَن Man! ان نسي ان باب فوانا فوانا نذكرك غينا فاو تنفعوا فادر ور الى بسم الله الرحمن الرحيم واتيني زيتوني اقور خلقنا الإنسان في أحسن الثقريم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكذبك بعد بدين الا الله باحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم عبك الذي خلق. خلق لنسان من علق. اقرأ وربك لك الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلقه. خلق الإلسان خلق من علقه. اقرأ وربك Altyazı M.K. ذكرا بمن بك الذي خان خان كان سنه مما علم ذكروا قَالَ قَوْمُهُ كَرَمَ الَّذِي عَلِمَ, علم مَا فِي الظُّلَمِ عَلَّمَنِ النُّسْنَمَ لَمْ يَعْلَمْ فَذَنْ